الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اما بعد في البداية احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد اركسلوا مع انت جماعه معالتي التاسرانسلستين شعبان شحن 430 هجريه كمون 10 تشاعت ورحي حموشت 10 تشاعت مايو كلتشعن 10 شوعه ميلادي 39 و 12 لنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة تبل كنكتسلا اجدسيت مررات نقولن حزبات مباركس بارك الله فيكم بزعب صلاه الجنازه بس احنا نرنا مالتي يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سابعا صفة الصلاة على الميت هذا زموطه كمي غيرنا نسقدله نزبل مالتي بوز واحد سباتون صلاه الجنازه قصبدقله يشجرو ابتسغ غدا اربعه تكبيرات قال له امو ابتقداميتي انتهى قر ابتخالييتي انتهى قبل ابتا ثالثيتي انتهى قبل بحال رابعيتي خل... انتهى قبل زيطات بحرفتهم بيتي ابو تات الدتات اذا سمعنا كنت كم الا بوالدي باركز الرسول صلى الله عليه وسلم تايلهم صلوا كما رايتموني اصلي كم تاسه قد سجد ساقد كوارئهم كم غيركم سجدوا الي منا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه الجنازه خمس يروم يسجدون يروم نزبل مالتي يكبر اربعا اربعه تكبيرات اللوا والصلاه الجنازه الله اكبر زي تقدميتي بدحري وقال ايت ملسنا الله اكبر ثالثيتي الله اكبر رابعيتي الله اكبر اب قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حموشه تكبيرات قبر اب قال سحتي لم شعدت تكبيرات قبره لونيرو لكن تبيسحي صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم اب صلاه الجنازه فصدقوا له اربعه تكبيرات نيروم مالتي اذا ما بسفحوا اب كتاب احكام الجنائز للشيخ الباني كنرغبه نخل ج 24 حمشتن مالتي وصرمانه شهداء احد الرسول صلى الله عليه وسلم شاعت تكبيرات كم زكبروا لهم مالتي كمون بارك الله فيكم ابقى لي احاديث حمشت تكبيرات كم زكبروا لكن تزحي صلاتناي الرسول صلى الله عليه وسلم كان دي خمس نبره مالتي تكبيرات كم نبره مالتي طيب بدي حرزي بارك الله فيكم الشيخ ابن باز انتهي بالمالتيو بعد الاولى الفاتحه تقدمت انت تقولون المالتيو تكبيره الاحرام تكبيرات الاحرام الله اكبر زيامك فتت من صلاه الجنازه كل صلاه دمه بتكبيره الاحرام من غفت مالتيو بدعره الله اكبر بالنسبه اذا قدمتي سوره الفاتحه يقرا مالتك وان قرا معها سوره قصيره او ايه او ايتين فحسن مستاء الحمد دماني نيشتي سوره انت قرئه ويحنت ايه قلت ايه دماني سبوك يبل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وطبعا صلاه الجنازه فرض كفايه فرض عينها يكونت فرض كفايه مالت قالا سبات عند سكيدو مولا اخلي تعذب بملته تسقدوا للوا زي مصه ذنبلو مالت ايكون لكن استقال من ذنب حلفي مقربانات وخينوه وينفلتوا سبته وخينوه دوارق قبرول لناون زياده تدافينا كنكيدلنا مالت ولا غير اصحاب ابن خنسقد وصلاه الجنازه تسجد فله قرات الى ما الرسول صلى الله عليه وسلم و الدفن كبر عند حر كبيره سجد الله كبيره فله قرطان لهم قرطان مثل جبل احد وفي روايه اصغرهما مثل جبل احد حتى انت قرات كم دي قوبون احد قوبون احد أنا أب مدينه بعلي اي ابو قوبي كندزي اجر له يبلون الله ورسول الله الله عليه ازيا نايت اد قال اي جبل احد كلته قوبوناي جبل احد معناتي كند جبل احد, أحد نفس حزنا جنازه كلنا كنغوايل حتى عبد الله ابن عمر التايلو كم فاتتنا من القراط من القراريط كم فاتتنا من القرار من القراطيط يعني كان دي قيرات الرسول صلى الله عليه وسلم قيرات قراط اللوز واللوسي كان دي حالي فينا بس حديث زياد يمس معنا وهو مو عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فكل هنا ابتا تتعملنا ساعات تقولنا خلو بكره بالله لكن سقيموز ترى صلاه الجنازه فرض كفايه مخانوا الشيخ الباني اب احكام الجنائز تقيسوا له مالتيو واذا حديث دليل مالتيو الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ده صحابي ميتوم يرسل الله سجد له اذا ميت للمقص سجد دين الله دي عدا ويد مالقح مالتي لقح اللوده واللو لقح بس بلوه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا صلوا على اخيكم نزحوا قومزي سجدوا له يلموا نزحوا قومزي سجدوا له يلموا اذا انت يا ردان مالتي فرض كفايه هم زين فرض كفايه انت تزخوني الرسول صلى الله عليه وسلم ولاون دين ان كله ولا لقح ان كله مسجدوا له يرام فرض عين انت تزخون ناجد كل نفس وكف مسجد اللهم مالتي لكن فرض كفايه قال السبات عند حرس يقدم له وخلي تمزقوم ابو روح زلو ابو له هاجرات زلو كماصه يكونون جدن مالتي لذلك اذا فرض كفايه مخانه الشيخ الباني ابحكام الجنائز اكو 300 200 ثلاثه اذا مالتي بغا خلصت اقدمت جمركو مالتي كمي جرنا نزز موتساب ويز موتتسب كمي جرنا نسجد لهم نزبل مالتي يكبر تكبيره الاحرام زي تقدمه التكبيره تكبيرة, تكبيره الاحرام الله اكبر مسبلن الحمد قر مساون حنتي نيشتي صوره واذا ما ايه ايتين تقرؤوا صبو قوا نبل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث صحيح لو الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحه قر يوم مس اول سوره كم زقروا سوره قصيره وايات كم زقروا اذا حديث صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رغب طيب ذاته قدام التكبيره بتكاليت تكبير الله أكبر بالنسبه يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاه في التشهد ابتغيت بقا صليت على النبي دبر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم انك حميد مجيد لك قمت اب صلاه اب التحيات غنصر كلنا نبله التحيات غنكر كلنا نبله اب زائد ما صليت على النبي كم اجرنا نفس اذا صليت على النبي بمولا نبله معاتي اب زي اكليتي تكبيره طيب قلت تكبيرات اثنين ثالثه تدمع الله اكبر قبلتي امام بدي حرزيت ثلاثه دعاء نزمت من قبره دعاء القبر له معناتي وذو دعاتات اش غالبانه ثلاثه دعاتات تغسل له ابزاء احكام الجنائز من محصرق كباه تنخ تقص الشيخ بن باز تقصاز له معناتيو اب ادرس المهمه لامه الامه غز اسرع شدشت انت اللهم اغفر لحيننا وميتنا انت ربي غفر لهم غفر لنا اذا ما ذنبنا غفروا لحيننا وميتنا ب... ب... هو تنزل لنا نزوموتنا سباتن مالتي وشاهدنا وغائبنا ابذ سترحبنا اتهو روحكم ذلون روحات ذلو زي ترحبوا ابذ صلاه الجنازة. وصغيرنا وكبيرنا نعابينا ان اشتنا وقفرلنا وذكرنا وانساننا نتبعته لا يقول انست يوتنا كله نقول لهنا قفرلنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام يوت نقول له ويدماني يوت او نبر نقصل بغاة هيوتناتو ابسلمنا عمره زحلو فوق بره مالتو اب ومن توفاته منا فتوفيه على الإيمان نتي اذا موتك اليوم مالت معالته ز اخله ماك موت معالتي انتي قبره مالتيو فتوفيه على الايمان عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اب ايمان تاي اموتي مالتي واسال الله لي ولكم حسن الخاتمه ربي حسن الخاتمه يهب اللهم اغفر له وارحمه لبالملسن نزميتو زلو سب غفر له رحمه رهينتك او ردلو مالتي واعفه واعف عنه كمون عفو بل له غفر له نزله مويتي يظل موني تبقى برغن كلنا لجسلو وي اخبر يا رب بتي رحمتك امالتي وسع مدخله كمون ذا قبر سباب يا موني رب سبحانه وتعالى ذا زا قبر زاه روضه من رياض الجنه ربي يكبرنا واسال الله الا يجعلها حفره من حفر النار النيران ونا تبقري مويتي يظل مالت گليو ينعم مالتي روضه من رياض الجنه قالوا مدعو بالله تقبر ناتو نار النار وخوت تعذب ناتو قبر يجمرم مالتي ربي سلمنا كاب عذاب القبر ربي يدحنا الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر بلنيرم كاب عذاب القبر ربي يدحنا واصله بالماء والثلج والبرد كمون حصبونه بالمالتيو بالماء بماء والثلج والبرد ثلج ازيو انتي زونه مالتيو زحل زونه ماي والبرد محرمز حلونا امني غير مالتي زبردز لذلك بيذكر حصبوه نبل ونقه من الخطايا كاب ذنب دماني اصريه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس كمتي صعدا خذا ششبسل رسيح عند حرتني حط حصب كلشاشد مسل كلاهي غزي انتي صعدونا ناتو زملس لك عدماني نتهزم بناتو دماني حصبو كمزا صعدا خدان كتحصم كلشاشد مسل مالتي وعبد الهداره خيرا من داره گزا نيروي اب الدنيا اب اخره خيد كله حجي اول منازل الاخره سلا زغن ز قبري كابتزن ابو رو گزا زحاشه گزا قبرلو تي قبر مالتي واهلا خيرا من اهله كمون صدره قبرلو كابتز صدره زبلصو ماله تاب عمل الصالح نسيه زوان سكن انا عملك الصالح انداب لي مس و اب كله جين قال له مالتي نبي غير غزله مالتي لذلك اب قبر مسات هنا رب سبحانه وتعالى اب ذا حفره زهاء روضه من رياض الجنه يقبره اب زواني الدنيا بزيحو جلسات زغشي مسلوخه انت حتى تكش هندبت هاي مويتو اندي سمعك اندي خاب الدنيا رايت تتعششون كلنا موتينا زمويتو زلو دعان قبرلو زلنا سبحنو قودماني نحنا سبات كسكموناي سجد للنعم دماني نظام اعتزي انحسب انا لله وانا اليه راجع تقلباتنا يا دنيا زرعي بتعلم ابي عبره يا دنيا موت فجاه فوت واتساب يعل التسوت سبحان الله قال لنا بالكايو كل من علامات الساعه مالتي انسان اذا الدنيا زيئه ما اعرف عندي حسره مو فبالدنيا كان شاغلني ابن لو الدنيا نبرب سبحانه وتعالى كم جناح بعوضه تاتا طنطو سني مش كلها اتيناتا انتي مالاتيزغون زل مالتيو منفرفرة مالتي الدنيا يقول خنزر خندزا منفرفر ما يزا انت تخويني راسي ربي بها الدنيا احسيروا اخوينم بري قيما سلازي قائم انت زبانيرو لما شرب الكافر شربته ما الى ما الله عليه وسلم كافر زي نذا ما يغورورو ما يكمن يمسته يمر لكن الدنيا ربي حصرت غيره مالتي لذلك نكافر ابلع وسط وادك يسوي حدره له مالتي لكن مؤمن موحد السني السلفي بزات الدنيا يا اخي الشقل يبلو ما نوتي الظروف نريو زلنا نبرتاي متصالو حسبنا الدنيا نخبدي متصالو لكن مزغلوا نزال مع التزيقه ندالوا ولا بجاكم حداره اخيرا نرسه مقابر كنحلفن كلنا دعا نقبر له صبح نقول احنا قناه وين ازا قد وادي زي لكن ربي عنت دعازي قبر له حسب خاتمه كبلنا ابترحيت اب من قدر الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام كان حز فهمنا الصحابه ربي يهدننا اذا تيبنا عب عوت اذا ربي نخلها خاتمان يصبكوي بالمالتي واهلا خيرا من اهله كمون بيتسب يروم ويموني بسعمل الصالح خير قبر له منتي من كوانسه وادخله الجنه كمون جناته اللي نادعو ان قبر وعذه من عذاب القبر كعذاب القبر ادحنون نبل مالتي وعذاب النار كمون كم نار ادحنون نبل مالتي وافسح له في قبره اب تقبر له مالتي يعني تقبري صبيبي موني جثبت ازي اكف حلونه بالمالتي ونور له في كم اون برهنده اكبر روزي قبرزي مالتي اللهم لا تحرمنا اجره اجرنا توي تحرمنا نايزاد سجدنا له دعاز قبرنا له اجرها بنه ولا تضلنا بعده يتحرز المسموتد ماني يحريه زين ثم يكبر الرابعه ربعتي الله اكبر بل ويسلم تسليمه واحده تسليمه واحده دماني. السلام عليكم ورحمه الله بالتسليمه واحدة عن اليمين ذات سن الرسول صلى الله عليه وسلم نخبصاهم كمناي قالوا السلام عليكم ورحمه الله بقول اب صلاه نبي ما انترحم السلام عليكم ورحمه الله زبل قال يوم سبت كم صلاه نسقدو كم اخذ الله وبركاته تكون زلو انت سنه ناتصا كما رايتموني اصلي لمر الرسول صلى الله عليه وسلم كنت ازرا اقوم نسجد كم ا غيركم سغدي له كمو يلومه سلازي قمت صلاتنا الرسول صلى الله عليه وسلم غيرنا حنسجد يگبره مالتي فباگ انتي نگبره مالتي اربع تكبيرات مس قبرنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تودع ازياء يمانت راحينه السلام عليكم ابي امام حموشه تتوسقون دعاء نگبره للميت لكن اغلب بزحك اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذگبره ذنبروا اب جنازه سقدولو كله عند قبر مالتي 4 تكبيرات قبر نيرم مالتي كمو شعت تكبيرات قبر له ساعات قالو نشهدا احد سقدلهم كله شعت تكبيرات غيرم لهم مالتي كمتي شيخ الباني اب احكام الجنائز تقيسوا زلو مالتي انا زقول حديث زيتقس زلو هو محصار مغنياتو ذا كتاب زياد الشيخ بن باز كلفان كله توسع مسائل الخلاف زي كناسي بحصر زبله سلا زدال وانا كل حزب كبصحمو لكل حزب نقردوا ولا تو عبيتي اصوبتان استيما انتقر الدوم اله بحصر زبله حتي معاملتي ويستحب ان يرفع يديه مع كل تكبيره بكل تكبيره الله اكبر الله اكبر بكل كله مستحب يكون انت يد نخلع يرى الشيخ ابن باز زي اختلاف بين العلماء كمزلوه الشيخ الباني تقيسوا له اب الجنائز بتاع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما زروي وما نتيوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على جنازه على الجنازه في اول تكبيره ثم لا يعود زي ا حديث زي ا اخرجه الدارقطني بسند رجال إثقات عن الفضل ابن السكن فانه مجول وسكت عنه ابن التركماني في الجوهر النقي ثم قال الترمذي عقب الحديث الأول هذا حديث غريب إلى اخر الحديث زي الشيخ الالباني بتقصى معلتي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ايدوم حفيا بولنيروم على الجنازة في اول تكبيره ثم لا اعلم تقدمتي الله اكبركم لخلوطره ايدوم يا نيروم ابن لكن اذا حديثه ضعيف مخننا مالتيو لكن اجماع الذي تغسلنا مالتيو ابن المنذر في كتابه الاشراف زبل وزياد ما الشيخ الباني ابغس ميتن اربع شعات تقيسواز لو مالتيو اجمعوا على أنه يرفع في اول تكبيره واختلفوا في سائرها اتقدم التكبيره حفكل كل اجماع الاول كلهم علماء نعم حفتبلي قد اتقدمتيلو ابتن سلسلت ريفن زلوه بتندحروت كلها تنزيعهن خلافنا علماء حمزلو مالتي الشخلباني بتقص لكن شيخ الغباني تعليق قبل كل تقولت ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيره الأولى فلا نرى مشروعية ذلك وهو مذهب الحنفيه وغيرهم واختاره الشوكان وغيره من المحققين وإليه ذهب ابن الحزم فقال واما رفع الايدي فانه لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع في شيء من تكبيره الجنازه إلا في اول تكبيره فقط فلا يجوز فعل ذلك لانه عمل في الصلاة لم ياتي به نص وانما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع وليس فيها رفع وخفض والعجب من قول ابي حنيفه برفع الايدي في كل تكبيره في صلاه الجنازة ولم ياتي قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من رفع الايدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات وقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم توسع غير بحث غير الله شيخ الباني رحمه الله تعالى بكتاب احكام الجنائز بغانتا يزبل زلمه التي اب سننس حديث يلن يعني بزك اعتنت الله أكبر كنا بلتغنا زي كنا مالتي تلك لو دحري تكبيره الاحرام التكبيره الاولى بدحريق ابن نبل زبل حديث يل له شي خلبان مالته الشوكاني ماني اشوكاني زمروكم كمون مذهبنا ابو حنيفه مخانو كمون قالوا محققين مثل ابن حزم قالوا انتي قبرو مالتي زي مذهب زي يدقفو حنسب اننا حسب راح حفكم نبوله مالتي ولكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى روايه أيضا ام مالتي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نبرس سند مالتي كونه موقوفا عن ابن عمر ابن عمر بن الخطاب ماثي باعوا زواله الله اكبر اربعه زيد نقمنا للعلماتي وتا حدث ما لا على رسول الله خمس وخمزه و... وريع لكن اذا حديث بالنسبه لشيخ الباني غير ثابته ولكن الشيخ ابن باز ثابته مخانه للزراقه ماثي اب ذا خطاب تقيسوا حف كنبل تي مستحب سنه يخون ماثي فلذي بارك الله فيكم ابتي احاديث زواله ماثي هذا حديثه مقبول دي ويس ايكونن اذا اقدمت تذكرك حديث ضعيف مخانا مالسري aptom.zawriwasbat gala giga.comzlo malati kaptom fulan fulan الله ila taharisna abu salah sallallahu alayhi wasallam tabsah abzumzawriwaslo abzumdharout giga.comzlo shihalbani rahimahullahi taqallamal لكن حديث عبد الله بن umar حديث sahih muhanu و اراقيصلنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فعلى كل حال اتحاديث ثابته ائل زمان الله يدحف بالمالتي اربع تكبيرات امام حمشت حساب شعه تكبيرات ابتدا الله اكبر ونحنا ون يدحف نبن كلتن تكبيرات جبرن مالتي حمشته اربعه شعه ونالو مالتي شعه الو مالتي وإذا, واذا كان الميت امراه يقالوا اللهم اغفر لها سبيت زموت توقينا كنكير لنا اللهم اغفر له لسباي غفر له نبل سبيت توقينها اللهم اغفر لها وارحمها غفر لها نبل مالتو وإذا كانت الجنايز اثنتين كلته توقين اذا الجنازه سبحان الله اتي يمصوم. اتي يمصوم. حدا حدا سبحان السبتين حد حدوان ما حسب نموت تيام صوم الله جنايز حد حدوان سبحان الله ربي تا حسن الخاتمه يهبل اجل ز اخلت عن سلازين ثاني بالحادث اللهم اغفر له وارحمه غنبلنا سبيت رنا دم اللهم اغفر لها وارحمها خلي بنينا سبيت توينا مالتي اللهم اغفر لهما وبالجمع ان كانت اكثر ابتدا بزحاتكوينهم دماني كلتو وتكوينهم اللهم اغفر انتدى حدث زي حادث زي كحبزي كالن كنت عبيت اغاتي مني تشجيره زبلته خينه بدا دخل دعاء قبر له الله نزي ذموتسب الحمد قر صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عطى قال تكبيره مس ودحريو ثالثه تكبيره مس قبره دعاء نزي جنازه دعاء قبره لكن دعاء قبره كله اللهم اغفر له اللهم اغفر له ولا تدع دغاگه ما اللهم ارحمه اللهم ارحمه نابهله وقول دعاء زي حفز قوانينه سغن خيب المالتي لذلك ابسه عمي ذكر زي, زي صحفته خينه اني سبزي نحفظه مالتي اللهم اغفر له وارحمه دقائق سبتاه حفزه كن تاكبر مالتي بذا زخلا اللهم اغفر له وارحمه يدغاق ما انا زيامه مالتي سلازي ابزيى تاخ لنا ساعه تاخيلها سلازل يهابنا كن موت مع عتي شهاده لا الله وان محمد الرسول الله نبلغنا من موت نردد اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين